عشت بإمام طول الزمان كنت منارة للراهبات عشت بإمام طول الزمان كنت منارة للراهبات أم حنونة جايب معونا زي الملائكة في الصلوات حنونا جاي أبمعونا زي الملايكة في الصلوات يزد أمراضك يزيد جهادك كنت الأولادك سراج مونير تزيد أمراضك يزيد جهادك كنت الأولادك سراج كنت آمين على القليل ربك أقامك على الكسير كنت آمين على فالين ربك اقامه كل الكسيب المرزولين والمحرومين عنهم بتطلب بكل حين المرزولين عنهم كل حين والسما سامع الصوت صلواتك المستجاب عند المعين استماسا معاً صوت صلاتك المستجاب عند المعين La